19. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما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 بَعْضُكُم مِن بَعْض فَنكِعُوهَّ بِإِذنِ أَهلِ وَآتُونَّ أُجُورَهَُّ بِالمَعْرُ فِي مُحصَناتٍ غَيرَ مُسَافِ حاتِ وَلا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 وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبٌ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 11. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 12. والتي تخافون نشوذهن فعظوهن, فعظوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ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 وَإِن كُنتُم مُّرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم أَوْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آنثَتُمُ فَتَيَمَّمُوا فَتَيَمَّمُوا صَيْدًا طَيِّبًا فَانْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْهُ مواضع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا لين بألسنتهم وطأنا في الدين وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 فَنَرُدُّهَا عَلَى آذْفَارِهَا أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 فَمِنْهُمْ مَّن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِزَهَنٍ مَّسْئِرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِم نَارًا كل مَا نَغجَت جُودُهُم بَدد الن جُودَد غَيرَهَذوقُ الْ العزاب إِ اللهَّ كََعَززًا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 11. وندخلهم ظلا ظليلا 12. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 1. Inna Allah nima yagirukun bih. 2. Inna Allah kan sami'an basira. 3. Ya ayuha al-lazine ámanu, atihru Allah wa فإِن تَنَ زَعتُم فيِي شَيئ فَرُدُّهُ إلَى اللَِّ وَرَّسُولِ إِ كُمْ تُ تُؤ مِنْ أُونَ بِاللهِ وَْيَومِآخِر ذَلِكَ خَيرُ وَأَحسَنُ تَأِيلَ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 11. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 12. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فَكَْفَ إذاَا أَصْرَابَُم مُصبَةٌ بِمَا قََّمَة أَديمسُم مجَاءُكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إنِ رَدنَ إِللا يَحسَانَ وَتَ فيِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو انهم اضلموا إن انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما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 وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ قُتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا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 وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا سباة أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ۖ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ فَقَدْ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 وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَظْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِئِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّهِ السائ والولدان الذين يقولون والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلغا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا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 كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن تَقَاوَلَا وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ من عند الله.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 Menn yutع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا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 ومن يشفع شفاعة سيئتي يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييت بتحيه فحيوا باحسن منها اورد ان الله كان على كل شيء قسيبا الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا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 والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 وَكَانَ اللَّهُ عفواً غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن من يدرك الموت ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِ اللهَّه كَانَ غَفُور الرَّحيِيمَا وَلَا تُجَادِ اللَِّذينَ يَختونَ أَفُسَهُم إِ إن اللهَّ لا يُحِبّ مَنْ كَانَ خًََّا أَسِيمَا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 ان او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وكان الله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 طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوك وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ